أعوذ بالله السمين عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة اسم الله تعالى البصير اسم الله البصير ورضى مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العالمية دالا على كمال هذا الوصف ومقترنا بسم الله تعالى السميع في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى من ذلك قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ومنه قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وورد: مطلقاً منوناً مفرداً في موضعين منه قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصير أما ورده في السنة فمنه الحديث الذي رواه أبو داود صححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا ثم قال رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وقال إن الله كان سميعا بصيرا الحديث ده مهم جدا لأنه فيه هذا المعنى ألا وهو اللي احنا كنا عادين بنشرحه بالأمس ان احنا ساعة ما نيجي نحاول ان نقرب المعنى هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالإبهام على الأذن ويشير بالتي تليها على عينه هو كده بيجسم ولا كده بيقرب المعنى بيقرر بالمعنى عايز يقول أنه يسمع كما تسمع ليس معنى على التشبيه فليس كمثله شيء هذه لا تحتاج إلى كلام لكن أنت تفهم معنى السمع تفهم معنى البصر تفهم تفهم معنى الرحمة تفهم أليس كذلك؟ ثم أنت بعد هذا حين تضيفها إلى رب العزة تقول كما يليق به جل وعلا يبقى فيه معنى جزئي نحن متعبدون به في الأسماء والصفات هذا المعنى الجزئي هو الذي ينبغي أن يصل إلى العبد حين يتدبر هذه الأسماء لأنه لما تيجي الفكرة اللي وقع فيها المعتزلة أنهم لما قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر أرادوا نفي التكسيم قالوا ما هو أصل أنت في كل الأحوال حتثبت نوء ولوه معنى قليل مش كده يعني سميع يا عم يعني بيسمع يعني ايه بيسمع يا عم؟ بيسمع بيسمع زي ما احنا بنسمع اهو زي ما احنا بنسمع شوفت؟ مجسم ممثل لا انا ما مش قصدي كده انا قصدي انه هو بيسمع لكن سمع يريق بالله سبحانه وتعالى فمن اين لي بالتمثيل؟ لانك في الاخر خلص بتثبت جزء في المعنى فالفكرة عقليا حدث اه صح ما هو كده هيبقى فيها جزء من المعنى وها هنا مربط الاشكال فهذا الحديث دام لهذه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بني نقول كده الله يبسط يده يعني يبسط يده فتقرب المعنى وتقول لهم ليس كمثله شيء وتروح أيل يبسط يده ويده على الوجه الذي يليق به هذا المعنى أليس كذلك؟ وهكذا الله يقبل على عبده إذا أقبل عليه من تقرب إليه شبرا تقرب يتقرب الله الله ينزل وتلاقي نفسك بتقول ينزل تشير ان كان شيئا في العلو ثم نزل لكن بتقول ينزل ليس كنزولي وانما نزولا يليق به يقوله بقى نزول هل خلى منه العرش ام لم يخلق معرفش انا اللي علي اقول ان هو ينزل نزولا يليق به يعممه اصلا لو فوق وانزلت يبقى كده يلزم منه انه يخلق منه العرش وازاي وانت بتقول الرحمن على العرش استوى أقول له معرفش أنت بتكلم في كيفية والكيفية دي مش بتاعتي أنا أثبت ما أثبته الله ورسوله عن نفسه قال ينزل ربنا ينزل ربنا نزولا يليق به فإذا كنا نحن ننزل مقطب النزول أن يخلو منا جهة العلو أن يخلو منا المكان الذي كنا فيه حين كنا في جهة العلو فليس هذا مؤداه في حقه جل وعلا لا أدري ينزل نزولا يليقوا به سبحانه وتعالى ويبقى في نفس الوقت على العرش وانا مالي وانا عارف هو ايه انت بتحاول تفهمني انت اللي بتجسم انت دلوقتي اللي بتجسم ساعة مزيج تقول هو بينزل ولما ينزل يبقى العرش مش موجود لانك انت بتتكلم عن حيز بتتكلم عن شيء والله ليس كمثله شيء انت مالك انت ليه عايز تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى ده حاجة كديرة قوي قوي قوي كده وفي الاه هو ده بقى الوجه الذي يليق به الله واسع الله كبير فساعة كده تقول لك يعني حاجة سبحانه وتعالى يعني بعظمته كده ومع ده نزل جسمت انت من غير ما تحس اما انا فلم اجسم لو تأملتها وامعنت النظرة فيها ستفهم ذلك يبقى في معنى جزئي نحن متعبدون به والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أنا عايز الحديث يبقى مفهوم هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية وصحفه الألباني الحديث ده يبقى معانا شاهد مهم أوي علشان يقفل الباب على الذين يدعون أن أهل السنة سوى الجماعة مجسمون أهو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه إلى الأذن وأشار بالسبابة على العين يريد أن يقول يسمع هل تفهم معنى السماع؟ أفهم معنى, يعني معني. لكن سماعا يليق به أنت لا تستطيع أن تسمع مثلما يسمع قلنا بالأمس الله لم يثبت لنفسه الأذن فليس لي أن أقول الله أثبت لنفسه العين وعينه سبحانه وتعالى. هو بصير لأنها صفة ذات هو بصير صفة ذات لا تتخلف يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. كما قلنا بالأمس حين تكلمنا عن اسم الله السميع انظر إلى الفارق الشاسع بين هذا وذاك هو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أما أنت فلا مثل ذلك بأي حل من الأحوال أثبت الصفة وأثبت مقتضاها تخرج من الإشكال اسم الله تعالى البصير البصر في اللغة في الخلق الإبصار هذه الحاسة حاسة الرؤية حس العين وتجمع على أبصار ويقال رجل بصير ومبصر خلاف الضرير. والبصير فعيل بمعنى مفعل أو هو فعيل بمعنى فاعل يعني بصير بمعنى مبصر أو بمعنى باصر وهو من أبنية المبالغة يقال رجل بصير بالعلم أي عالم به والبصيرة هي العلم والفطنة ومن القيم له الكلام مشهور في معنى البصر والبصيرة يقول ينبغي ان يكون للعبد عينان سوى عيناه التي في رأسه هذاني للرؤية وعين في قلبه يبصر بها حقائق الاشياء هذه البصير هذا الكلام موجود في اول المدارج انه في المدارج في منزل اسمها منزلة البصيرة وحطتها في الاول خالص بعد اليقظة وغيرها يبتلي يحط على طول البصيرة أنه المفروض أنه أول ما يبتدي بقى كده يتعلق بالله سبحانه وتعالى يبتدي تتولد عنده الملكة دي يبصر حقائق الأشياء اللي هي بقى أنه ربنا سبحانه وتعالى يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويريه الباطلة باطلا ويرزقه اجتنابة يبقى شايف يبقى الأمور لا تختلف عليه بصيرة وطبعا كلما ازداد قربا كلما ازدادت بصيرته وتأتي البصيرة بأمور كثيرة على رأسها أكل الحلال وغض البصر فكأن الله سبحانه وتعالى حين يجازه من جنس عمله حين غض بصره عن المحرمات فتح له في قلبه عينا صار يبصر بها الأشياء فيبتر يقولك مش مستريح ليه ده عادي ده فيه فلان وفلان بيقول إن الموضوع كويس جدا وفيه بعض الناس مش يتفيه مش عارف حاسس الموضوع جزي ما انت بتقول فيه إحساس كده داخلي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه إياه يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات والمنكرات والفواحش ويحفظه به فدي أحد المناقب الخاصة بآكل الحلال وغض الأبصار وكذلك يكون على حال الاستقامة حينئذ لا تخطئه فراسة هذه من فراسة المؤمن هذه هي البصير جميل طيب هذا المعنى اللغوي يقال كذا التبصر أي التأمل والتعرف والتعريف والإيضاح والبصير سبحانه في حقه هو المتصف بالبصر والبصر كما قلنا صفة من صفات ذاته تليق بجلاله يجب إثباتها لله دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف كما تقدم معنا فهو يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة فأن له من مماثل يعني هو يدري الآن أنت تبصر أنت تدري الآن ربما يكون في مسجدنا هذا الآن من الجن من مؤمن الجن كذا وكذا ولا تبصرهم يحضرون هذا الجلسة ولا تدريهم ولا ترى أماكنهم يكون الآن ملائكة خلينا في الملائكة حسن ولا تبصر هؤلاء وربما يكونوا بجوارك وأقرب ما يكون منك هؤلاء الحفظة الذين يكونوا مع العباد والكتبة فهذه الأمور هو سبحانه وتعالى يفسر كل ذلك أما أنت فلا تستطيع محجوبة عنك هذه الرؤية رؤية عالم الغيب وكذا في حقهم هم تحجب عنهم أمور فلا يستطيعون أن يصل إليها فلا يستطيعون معرفة أو النظر إلى ما في اللوح مثلا وأيضا هم خلق من خلق الله فبالتالي لهم قدرات محددة قد تكون قدرات فائقة لكن قدرات محددة بشيء وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة وأنها كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد قوتهم خارق يصل ويستركون السمع في السماء ثم بعد ذلك له قدرة محددة لو تجاوزها يعاقب وهكذا جبريل لو تجاوزت اخترقت ولو تجاوزت احترقت له قدرة محددة شهد هو سبحانه وتعالى يعلم السر وسبحانه وتعالى يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة ويرى الاشياء كلها مهما خفيت او ظهرت ومهما دقت او عظمت انت تحتاج الى مجهر ميكروسكوب حتى ترى دقائق عالم الحس تحتاج الى مثل ذلك اما الله عز وجل فلا يعجزه شيء وهكذا سبحانه وتعالى مطلع على خلقه ومنها هنا نبدأ في اسقطات هذا الاسم علينا هو مطلع على خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يراك ويرى مكانك فحينئذ ينبغي أن تقوم لله بمقام الحياة كما قلنا في اسمه السميع إذا كان يسمع دبيب قلبك قبل لسانك فكذا إن الله لا ينظر بصير إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فحينئذ هو ينظر إليها وأنا كنت لي محاضرة أتكلم فيها عن ما أثمن ما تملك وأخذت أحلل كل ما يمتلكه للإنسان يعني هل أثمن ما تملك ولدك هل أثمن ما تملك مالك هل أثمن ما تملك زوجتك الصالحة أهلك الصالحون ما أثمن ما تملك وخرجنا من هذا التساؤل بهذا الجواب أثمن ما تملك هو قلبك لأنه محل نظر الرحمن ولأنه محل محل الإيمان عشان حكتين عشان ربنا بيستودع فيه معرفته ومحبته فلو في جوه قلبك معرفته ومحبته يبقى أثمن شيء في الوجود طبعا وفي نفس الوقت أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كل هذه الفتات والسفاسف التي ترعيها بصرك وتعيش ربما من أجلها من أمور الدنيوية الدنيا عنده لا تساوي شيء إنما ينظر إلى أي شيء ينظر إلى قلبك يبقى أثمن شيء في الوجود ولا لا أثمن شيء تملكه قلبك الذي بين جنبيك لأنه محل نظر الرحمن ويستودع معرفته ومحبته لا يخفى على الله شيء من أعمال العباد بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها فلو شوف بقى كلامة هذه النملة كيف تتغذى وكلام بقى درست بتاعة علماء الحشرات والكلام ده فيا يا سبحان الله كيف تلتقط طعامها وتضعه على ظهرها وتمشي به ثم كيف تتناوله وأين مجاري هذا القوت في هذه النملة الصغيرة كل هذا سبحانه وتعالى يراه يقول ابن القي وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجار القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان سبحانه الله البصير ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته ويمن عليهم بنعمته وجنته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته ولا ينظر إلى الكافرين إيقاعا لعقوبته فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته فكما لم تبصر قلوبهم في الدنيا فبصر القلب يكون بمعرفة الرب فهؤلاء ما عرفوا الله فلذلك عوقبوا بجنس أعمالهم فكان الحجاب بينهم وبين الله كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون لا ينظرون قال ربي لما خلقتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فناسيتها وكذلك اليوم تنسى شوفوا الآية يعني كل الفكرة أنك غفلت عنها مش فكرة أنك كنت متعمدا للإعراض لا الآية جاتت أتت إليك والرسالة كانت واضحة جدا ورأيتها رؤيا واضحة تمام الوضوح ثم انت بعد ذلك التفت وأعرضت ونسيت هذا الأمر وكلنا ذاك الرجل ومن هاهنا الخوف كم من آيات ومن نذر وصلتنا عن ربنا ثم نحن بعد ذلك في ود آخر افتكر هكذا آيات كثيرة جدا ابتلاءات كثيرة جدا وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عفان الله وإياكم قال الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وفي غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا لا ينظر الله إليهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في اول الداخلين ذهب الى تصحيح هذا الحديث من بعض المحدثين الذي فيه الناكح يده ذهب الشيخ الغماري الى تصحيح هذا الحديث وخالفه بقية المحدثين فذهب الى القول بتضعيفه وهو قواه بشواهده مثلا منها الحديث الذي في البخاري ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب يعني والله العظيم وقف علي بكذا حلف ليروج السلعة فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه والثاني رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقططع بها مال رجل مسلم طبعا بعد العصر دي مش معناها التقييد هناك مقيدات ليست مرادة للتقييد والتخصيص كقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ربائبكم يعني بنت زكتك التي في حجوركم يعني لازم تبقى فحجرك يعني عشان تحرم عليك يعني لو مكنتش فحجرك يعني مكنتش عندك يبقى ينفع تتجاوزها يعني لو راحت عند ابوها يبقى كده حلت لو بالمعنى التخصيص المعنى مش تخصيص طبعا المعنى ايه انه ربائكم التي في حجوركم دي بقت في مقام بنتك يعني فبقت دي فرعيتك وربنا بيأتمنك عليها وحافظ عليها فدي في هذا المقام فنفعش تتجاوزها طبعا يشير إلى معنى تربوي معنى انساني في هذا المقام فهذا تقييد لا يراد به التخصيص هنا كذلك عشان ما يجيش وعد يقول أنا حلفت على يمين كاذبة بس مش بعد العصر كان قبل العصر الكلام <تصفيق> ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم نفس الكلام حلف وشهد شهادة زور علشان ياخد من ده فلوس والله العظيم كاتب عليا شيكو كتب شيك على نفسه الدولي واه واي حاجه بقى كده عشان ياخد من ورا حاجه ورجل منع فضل ما كان يقف ويقطع سقيا ما كانت موجوده او اصحاب الاراضي بقى في الفلاحين والكذا يكون عنده فضل ما فيقول بس المايه دي على قدنا مياه دي أنا جبتها مش عارف من مين وعملت إيه عشان أجيبها أنا بس لا أتعلم بيها لأنه يستطيع أنه يفتح هذا الفضل من الماء لينتفع به غيره هذا معناه أنهم يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى جاءت في بعض آثار أن من نظر إليه الله يوم القيامة رحمة يبقى النظر بيبقى على نوعين نظر رحمة وبعضهم نظر عقاب ينظر الله إليه هكذا وردت في بعض الآثار بعضها إسرائيليات وغيرها إذا نظر الله إلى العبد نظرة غضب تطاير منها لحم وجهه يتساقط لحم وجهه من بنظرة الغضب ثم يحجب عن نظر الرحمة فأتعرض للعقاب وهكذا فهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى أنه لا ينظر إليه نظر الرحمة الذي يختص الله تعالى به عباده المؤمنين هذا الاسم في حق الله تعالى قال ابن جرير يعني الله بصير بما يعملون قال الله ذو بصار بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هو بجميعها محيط لها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها قال أصل بصير مبصر من قول القائل أبصرت فأنا مبصر ولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سميع وعذاب مؤلم إلى أليم ومبدع السماوات إلى بديع وهكذا دي مسألة في اللغة يعني ان هذا البناء بناء مفعل يصرف إلى فعيل ويراد به معناه وأكثر بدلالة المبالغة في صيغة فعيل البصير أي العالم بخفيات الأمور كما يقول الخطابي ويقول ابن كثير هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته قال الألوس أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم قال السعدي الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر يبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع على هذا يكون البصير له معنيا أن له بصر يرى به سبحانه وتعالى وأنه ذو البصيرة بالأشياء أي الخبير بما فيها وبحقائقها يبقى المعنيين في حق الله سبحانه وتعالى بصر يرى به سبحانه وتعالى كل شيء وكذا هو ذو بصيرة سبحانه وتعالى على معنى أن البصيرة تأتي في المعاني الخفية الدقيقة وتأتي في معاني حقائق الأشياء كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويبصره طيب أثر الإيمان بهذا الاسم وحظ المؤمن من اسم الله تعالى البصير اولا دعاء الله تعالى باسمه البصير ورد بطبيعة الحال في مواضع كثيرة من ذلك قول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام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 ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ومن دعاء المسألة أيضا الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه كسؤال العبد ربه أن ينير له بصره وبصيرته كما في قول إبراهيم وهو يطلب من ربه أن يبصره بنسكه وحجه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا أرنا مناسكنا وقال أيضا في شأنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما طلب من ربه طلبا خاصا يزداد به قربه إليه من خلال المظر إلى أفعال المحبوب فقال ربي أريني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وكذا حال موسى عندما طلب من ربه طلبا خاصا يزداد به في القرب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن يقول ابن الجوزي ما برح موسى وأن موسى من قول لن وأن موسى من قول لن أقذ يا إن حين جاءه الجواب لن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل واستدل عليها في مقام الشوق هو وعجلت إليك رب لطرد هه رب أرني لن فقالوا فكان هذا كلام من الجوزي فكان يستمتع بالنظر إلى النبي في حادثة الإسراء فكان كل ما رآه يزداد شوقا فيقول اذهب الى ربك فاسأله التخفيف فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الله ويسأله التخفيف في امر الصلاوات التي فرضت علينا فيرجع فحين يمر بموسى يزداد موسى شوقا ويستمتع بالنظر الى من نظر على اعتقاد ابن الجوز ومذهبه في ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الاسراء والجمهور على القول بخلاف ذلك انه ما رآه رؤية بصرية في حديثة إسراء وإنما رآه في المنام الرؤية التي تحقفت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية المنام رأيت ربي البارحة في أحسن صورة حديث اختصام الملأ الأعلى ما قال أكثر من ذلك رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى هكذا ما فيش أكثر من هذا الأمر إنما علشان حديث نور أنا أراه والله جل وعلا حجابه النور فهو رأى نور في حادثة الإسرائيل المهم الشاهد انه على قول ابتالجوز ابتالجوز بيقول لا رأى وكان موسى يستمتع بالنظر الى من نظر وان موسى من قول لن ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الى الجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما افاق قال سبحانك تبط اليك وانا اول المؤمنين وكذا أمر الله نبيه أن يتوكل على الذي يراه حين يقوم فقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا فكان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يفتح له من رحمته فلا يرى إلا ما يحب الله جل وعلا ولا يتوقف نظره وبصره على بصر عينه بل كذا يبصر قلبه وروا أبو داود وحسنه الألبني من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ قال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم انظر إلى تقرير موسى لأبينا آدم يعني الأول خالص أنت متأكد أن أنت آدم نعم أنا آدم أنت لربنا عمل معك كل هذا أنعم عليك وأعطاك وكذا وكذا فيقول نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فحاجه أبونا آدم بالقدر هنا هذا قدر الله أراد الله ذلك كان الجواب والحجة الدامغة والبالغة على موسى هنا مسألة الاحتجاج بالقدر يحتج بالقدر فيما تجري به المقادير في السالف في الماضي ولا يحتج بالقدر فيما يكون في الوقت الراهن وفي المستقبل ما ينفعش تيجي تقول لي ما هو ربنا قدر إن أنا أبقى شقي أو أبقى سعيد لأنك لا تعرف ذلك أما الذي قدر فأنت تعلمه وتعرف أن علم الله السابق كان فيه ذلك فيحتج بذلك يعني هنا تقول هنا تروا الله ربنا كان يعلم هذا وكتبه في لوحه المحفوظ وشاءه هو وأن وأنفذه فهذا قدره سبحانه وتعالى أراد الله ذلك خلص. قدر الله وما فعل هي قدر الله وما شاء فعل انا ليس لي هنا من شيء فاحتجاجه بالقدر هاهنا يكون على جهة الصاد اما ان تحتج بالقدر في شيء انت لم تعلمه بعد فهذا هو الاحتجاج المنافي لصحه الاعتقاد فاهم يبقى لما بيحصل الحاجه هنا يستحق ان تقول والله هذا ما كان لي فيه من شيء الله اراده خلاص هتقول ايه ربنا لم يرده اراده ما ينفعش بعضيها هل تتكلم انا احتج بالقدر ليدفع لي عن نفسه معنى ارادة السوء في حق هنا ادم يعني. انه لم يكن مصرا على فعل هذا الامر وانما هذا حدث وقدر عليه كون جماهير الناس تحتج بالقدر على, على المعاصي يرد عليهم بما قاله الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني سعادة من يولمه ربنا سبحانه وتعالى قدره عايز توصل ليه الفرع ما بين الاثنين مآل الأمر المآل في حادثة احتجاج آدم على مصب القدر مآلها هو هو أن نذعن لأمر الله سبحانه وتعالى ونرضى بقدره الذي قدره علينا فكان منه هذا الكون أراد الله سبحانه وتعالى ذلك إنما الذي يحتج بالقدر على المعاصي ماذا يريد؟ يريد أن يتمد فيها يريد أن يبرر لنفسه فلا يتوب منها هذا الفرق آدم تاب تاب إلى الله جل وعلا وأقر بخطيئته أما هذا فلا يتوب ولا يقر يعني ما بيتبشر من المعنى لأنه بيجعله في حق الله ويخرج نفسه منه ذا الفرق إنما آدم أثبت هذا وذاك أثبت أنه أخطأ واعترف بذلك وتاب إلى الله منه وأثبت أنه كان بقدر الله سبحانه وتعالى فهمين؟ إنما التاني بيعمل إيه؟ أثبت لنفسه أنه لم يكن له حول ولا قوة أنا ما كانتش عايز والله ده هو بس ربنا أرد ذلك فآدم يحصل الظن بالله يريد أن يقول لموسى أحسن ظنك بربك أراد ربك هذا ليكون هذا الكون على هذا الوجه فهذه حكمته هل تعترض على حكمته؟ لا أعترض طبيعة الحال على حكمته إذن أسكت ليس لك أن تخوت انما الآخر يسيء الظن ويكون فيه نوع من إساءة الأدب البالغة أنا هو بيقول له أنا مالي أنا كنتش عايز والله أسرق ولا أريد أن أفعل كذا وكذا من المنكرات هذا ربنا عايز كأن الله يريد له السوء كأن الله يحب هذا الأمر كأنه كذلك دون أن يدري وهو بيقول ربنا قدر كذا حامل إيه إنها طلع كثيرا وأنت لم تكن لك أي خطيئة في ذلك أنت ريشة في الهواء كما يقولون تعبثوا بي الأقدار والعذ بالله يعني يثبتوا لله سبحانه وتعالى لم يقلوا الأحمق هذا قدر أحمق الخطى نزار قباني قدر أحمق الخطى يسب الله عز وجل دون أن يد لك لا ده بيسب القدر <تصفيق> ده قدر مين كأنه هكذا الله عز وجل يقول يسب ابن آدم الضهر وأنا ف فهكذا هذه مسألة مهمة في الاعتقاد لعلها تأتينا إن شاء الله بتوسع أكثر في الدروس المقبلة بعد الأسماء ان شاء الله طيب حظ المؤمن من هذا الاسم أول شيء المراقبة اول شيء المراقبة لله سبحانه وتعالى وإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة فقد بلغ أعظم مراتب الإيمان إذا داوم على المراقبة كما في الحديث حديث جبريل ما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى الإحسان منزلتين منزلة الأولانية أن تعبد الله كأنك تراه يبقى أنت طول الوقت تتحسس بقلبك قرب ربك فالقلب مش غافل كأنك تراه طب فإن لم تكن تراه فإن لم تكن قد بلغت هذه المنزلة العظمى من دوام المراقبة فلا عليك إلا أن تستشعر رؤيته هو الأولان ينظر إليه والثاني يستشعر أن الله ينظر إليه فمنزلتان الأولى أعلى شك والمنزلة الثانية أدنى منها فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته ويوقن أنه من فوق عرشه بصير بعبادته وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يا هو النبي صلى الله عليه وسلم حيشوف احنا عملنا ايه كمان تحتاج هذه الى مقام اخر وهو الحياء منه صلى الله عليه وسلم كذلك اعظمها لشك الحياء من الله جل وعلا الذي سيرى عملي يعني التصور اكذا وانت واقف هذا المشهد الصعب والله جل وعلا يقررك على اعمالك وكفاها من مصيبة ويقف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ويطلع على هذه الاعمال ليشفع لك فلو عمل بلاوسو ده هتودي وشك منين والمشهد الأصعب كذلك يعني هذا وذاك وهذا كله على رؤوس الخلائق مش يعني العملية في الغرفات المغلقة لا هذا على رؤوس الخلائق الكل مطلع على حسابك مش يوم تبل الصرائر الكل يعلم مثل ذلك شوف بقى واحد انتهك حرمة لواحد عشان كده بقى تأتي القنطرة قبل أن يدخل الجنة بعد ما يمر على لحظات الحساب دي وخلاص ويعدي تكون القنطرة بينه وبين دخول الجنة ليه؟ التاني واقف أنا دلوقتي واحد مثلا سرق أباه وشافه بقى ما كانش يعرف الكلام ده في الدنيا فيجيبه بقى يوم الايام وبص إليه نفسه يقول له ما دعوه أنا نفسي نفسي أنت سرقتني في الدنيا؟ بقى انا كذا وكذا, وكذا وكذا هات حسنتك عارفها منين دي انا منو الكلام ده على رؤوس الخلائق وهكذا بقى حقوق العباد كلها دي تفشى عشان كده اعظمها هذا اول مشهد هو مشهد المراقبة لله سبحانه وتعالى المشهد الثاني هو النظر والتفكر والاعتبار والتذكر فننظر في خلق الله واثار صنعته وكمال قدرته ثم نتأمل ذلك لنزداد يقينا وإيمانا يقول الله أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر كأن هذا النظر سيؤدي إلى هذا البصر يعني هذا النظر سيؤدي إلى هذا التذكر وهذا الاعتبار وكما أمرنا سبحانه أن ننظر في الأسباب الظاهرة ونعتبر بها يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من آثاره الإيمان بهذا الاسم التوكل كذلك لأن الله سبحانه وتعالى طالما هو البصير الخبير بأحوالنا فهذا يجعلنا نتوكل عليه هو سبحانه وتعالى هو كده بقى وتوكل على الحي الذي لا يموت وكذا أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى طالما بصير بنا شهيد علينا فهو الذي يعلم الصالح لنا من الطالح فلو أعطانا من الرزق مزيدا لربما كان في ذلك هلاكنا دون أن ندري فنحن نرضى بقضائه لنا لأنه أعلم بنا من أنفسنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فإذا طالما هو بصير بنا فهو كذلك فنحن نرضى يبقى درس الثالث أو الرابع درس الرضا يبقى التوكل المراقبة التفكر والرضا كل هذه دروس مستفادة من اسمه تعالى البصير إنه كان بعباده خبيرا بصيرا والدرس الخامس الحياء كما قلنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا فمن علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحد ومن علم أنه يراه أحسن عمله فهذا الدرس السادس درسه الاتقان يعني الواحد لما يبقى عارف انه صاحب الشغل واقف على رأسه زي ما يقوله وشايفه او مركب كاميراته بيراقب احوال الموظفين فما عرفش يتلفت فهكذا انت مرصود مبصر اعمالك فمن علم ان الله يراه احسن عمله وعبادته واخلص فيها لربه فخشع فقد جاء في الحديث انت عبد الله كأنك فاعبد الله في جميع أحوالك عبادتك في حال العين ومن أجمل ذلك أن يراك حيث يحب وأن يفقدك حيث لا يحب أن يراك حيث أحب وأن يفتقدك حيث نهاك فهذه دروس مستفادة من هذا الاسم الشريف نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن نرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا سبحانه الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه نسأل الله تعالى أن تبصر قلوبنا حقائق الأمور فلا تزيب قلوبنا ولا تنحرف عن طريق الهداية اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الاعز الاكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك